اشهد لا الله وحده لا شريك له الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوه هذا درسنا في شرح التهيئه اصبروا عباد الله من وجودي سير الاسلام والوفاء وتدريب او سؤال اسئله وقول عليك بما لا بما رايت من الشهر. وكما قلت لكم ان هذا السنه الجناب هم الناس بالخوف وارحم الناس بالخوف اراد شيء اسلافكم الله بعد ان طوف في هذا الردود وتثمين الشبهات والرد الصالح الذي لا يدع مجالا ولا ترد له اراد ان يقدم من المصطفى في البيت الخامس والثمانين اينكم قال رحمه الله فان كنت ترجو ان تجاد بما عسى ينجيك من دار الاله فدونك رب الخلق فاقصده طالعك مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة وذلك قيام النفس للحق واسمعاً ولا تعصى أن يدعو لأقوى مش... شرعتها ودع بينا للعادة في الأصل ودع بينا للعادة لا تدع عنه وعرف عن سبيل الأمة الرضبية وما مات من حق فلا تطرق أنه ولا تعرض عن فكرة مستقيمة شوف النصائح لا زال بكيبية لا زال الله يبدي ويصدي في النصائح ويكرر. رحمه الله عليه نصيحه بعد نصيحه وتوجيه بعد توجيه وهذا من شبطه شيخ الاسلام في هذا آل السائل بعد ان بينا كل الشبهات واجتمعنا ترفض بها ووجه له نصيحه وهي النصيحه تنفع السائل وتنفعنا لها نعمل الدفع بيقظة الإسان قال وما بان من حق فلا تطلق ولا تعرض عن فكرة مستقيمة ومن ضل عن حق فلا قد فونه وزن عليه الناس بالمعدنية بملة إبراهيم ذاك إمامنا ودين رسول الله خير البريه فلا يبطل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل القراءه السجيه قد جاء هذا الحاشر خالد علمته النبي عليه الصلاه والسلام حوى كل خير في عمور رسالتك واخبر عن رب العباد بان من غدا عنه في الاخرى باقبح خيبته فهذه دلالات العباد المحائرين هذه دلالات الأباد هذه إرشادات هذه يقول فهذه العباد وأما هداه فهو فعل الرموان يعني فعل الله من الهدى علي الله لا يفيد من فهذا من لا بل يدري الى وجه حجتي اول بيت اخواني فان كنت ترغب ان تجار الى عسك يلجك من نار الاله العظيمه دي. انظروا بالاشباط انظروا الرافه النصيحه والتوجيه والرحمه نعم لكنه كذلك جاد له الهدى كما في الأبيان الأولى من المنظمة قبل هذا المصار يقول إن كنت ترد أن تجاغ بما عصر ونجيك من نال الله العظيمة عالم الله بالنار. ومن عجالها وحرقها قال فجو لك رب الخط يا رب دونك رب العظيم عند أخينا محمد يا رب دونك دونك اسم فدر بمعنى خورة هو عليك فإنه دون أيها المائحو تلويد لك إني رأيك الناس يحمدونك تكون شاد تكون شاد العربية هم لبعض أيها المائحو تلويد لك إني رأيك الناس يحمدونك أيها المائحو يعني المخرج الدلو من ماء لا بيتك وأنتكلم أيها المائح الذي يخرج الماء لا بالدلاء بالدلاع والنازع أيها المائح ودالوينه لك هل يتنم الشيسان؟ هل يتنم؟ أعطونا كلاماً أخوة أعطونا كلاماً وأصبوا يالله خذ القلم مجتمع صفورة بيتها أيها الماء المدلوين يدونك أسرينوا اللبطة هذه الوسطة اللبطة أيها الماء المدلوين يدونك امسع شيء امسع هذا الوقت امسعها من رايت الناس احمد لك ايها المائح دلوي دونك دونك دون ذكر أحسن الف يقول الله الثاني إني رأيت الناس يحمدونك كيف يعني بأيضا؟ كيف يعني بأيضا؟ خلاص؟ آه. دونك أخذ دم السيد تذل ومسكنه فاقصده ضارعا فإن من أتى بهذه الأوصال حال الدعاء فإنه قامل أن يستجابله قامل وجميل أن قال بدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة وذل القيادة النفس حق واسمعاً ولا تعص من يدعو لأقوى من شرعات لا تعص الأنبياء لا تعص المسلين على المسلح لا تعص العلماء والأتباع الأنبياء المسلين وذلك قيادة نفس حيث يكون مطاطع لا تنظر الحق فإن الجمع غلط الناس وبطر الحق إقوى الحق وانا تدنى الناس فلو فلوانا للقيادة النفس الحق واسمع ولا تنصب يدعو لأطوة بشرعاتنا ودع ديننا للعادات لا تتبع عنه أو لا تتبع عنه. دين الهدى النصار دين العادات الخبيحة كثليم وصليم وعلم يعني الحذب وعلمه وعرض عن سبيل الأمة العصر الغضابية سبيل يهود القصر مغضوب عليهم ورد الله قال وما دان من حق فلا تترك منها ولا تعرض عن فكرة مستقيمة لا تترك عن فكرة مستقيمة التي أبنتها لك خلال أبيات الماضية من أول قصبة حتى يوم ولا تعرض عن فكرة مستقيمة ومن ضل عن حق فلا تقف وانه لا تتبعه من ضل عن حق لا تتبع الضلال والانحراف والنني على الحق قال وزيدنا عليه الناس بالمعدنيه ايه المعدنيه الطريق المصرف العادل قال هنالك اذا فعلت ذلك وقمت بهذا النصائح التوجيهات هناك تبدو طابعات من الهدى مشريات بوادر بتبشير ما ارتجاء بالحنيفية عندكم عدلوها من <تصفيق> الواسط بالحنيفية والنبي عليه الصلاة والسلام أقول فعدت الحنيفية السمح قال في ملذة تبرانين ذاك إماؤنا ودين رسول الله خير البريه عليه الصلاة والسلام فلا يقبل الرحمن دين سوى الذي بإيجاهة مصدر قرار السجية الدين عند الله والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع به ملاد الأمة يهود أو نصراره فلن يؤمن به إلا كفى الله على وجيب النار قال وقد جاء هذا خاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة عليه الصلاه والسلام اشتملت على كل خير ونهت عن كل شر اشتملت على الفضائل ودمت الرذائل وحضرتك منها كفى بها شريعك وكفى بها منه الحسن والجمال والكمال وكل المجالات العطاء الأمبادات المعاملات الأخلاف قالوا فجاء هذا الحاشر وحافظ لهم كل خير في عمود لسالة وأخضر عن رب العباد لأن عنه في الأخرى بأطفح خيبتي غدى عنه أي حادة وعذبه فهذه دلالات العباد لحائر كل من ان كان هذه دلاله العباد لغه تهدي تهديد طريقك ويكون سبب التوفيق اذا ومن الكتب العظيمه في هذا الباب يخطب لديك ايديه في عن اليهود والنصارى ولكن يجب من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك كان من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من الله ان الله هناك افضل من اجل ان يكون يجب عليك أن تأخذ اسباب أسباب واسباب السعر. وأسباب واسباب وأسباب والتوفيق. لا بد أن تسلكها لا تقول أنا أريد إيدي وأنت لا تأخذ بأسبابها ترجو النجاة ولن تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليرس إن السفينة لا تجري على اليرس يا غادية في غفلة المضايحة لا ما تستحسن الضوائح وكم إلى كم لا تخاف موقفا استنقص الله في الجوارح ويا عجبا من فرد ورسل كيف تنكفت الطريق الواضح كيف تنكفت الطريق الواضح صار وآل النجدين عجبت الله النجدين وأبقى قال لك أن تطرق بالشرك أن تطرق المعصر أن حاضر كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى الله ذلك لقد قلنا لا اصلنا مجنون اصلنا مسير اصلنا قبور حاشا لله ان يجبر عباده على شيء كلمه حاشا لله التكليف يدل ان الناس اتقوا الله مقومات لو كنت هذا مزهورة فلماذا لك وقال لا يكلم الله سهلا بسعى، لا يكلم الله سهلا ما أتاه، فاصل التكليف الشاعر ومن لوزمه أنك مختار شاعر، أتق الله جميع أو من الاختيار من التقدار والاحتجاج. من الإغجام على الضعب والإحجام على الضعب من الإغجام والإحجام هذه الأبيان يا يوم يا ضادية يا غرفة مرايح إلى مدى تستحسن الطبائح يا ضادية يا غرفة مرايح إلى مدى تستحسن الطبائح وكم إلى كم؟ لا تخاف موضعكا نصدق الله في الجواريح يا رادي في أفلة مرائح إلى متى تستحسن طبائح إلى متى تستحسن طبائح وكم إلى كم بثن وكم إلى كم لا تستمتط الله في الجواري الحالي فيعجب المثالك وأنت مغصر لأن أنت على بينا أنت على فالإنسان على نفسه مصيره الإنسان أنا والنبي يقول إن فأنا حديده. وإلا كل منا حجج نفسه خصيم نفسه يقول لك العاقل في المثل العاقل خصيم نفسه يعني ما احترش حد يخصمه ولا كان العاقل وفيرا يقول لك العاقل خصيم نفسه يراجع نفسي, نفسي. يخصم نفسه يؤلم نفسه يلوم نفسه العاقل خصيم نفسه تكشي الى الطرف الثاني خصمك اللي انت عملت كم سبب عقلك كل يوم تم تعلم سببك ده العاطل كمل والحكمه خصيم نفسك ههه كتبتم ويعجب انت مبصرون كيف تنكبت الطريقه يلا يا يا غالية في وقت مرائحة إلى متى تستحسن قبائحة وكم إلى كم لا تخاف موقفاً يستبدأ الله في الجوارح ويا عجبا منك وأنت مصر ويا عجبا <تصفيق> ويا عجب منك وأنت مصر كيف تذكرت الطريقة الواضحة جميل قال زماني دلالات العباد الحائل وهذا معلوم لديكم جميعا إذا ترك المسيان الكتاب والسنة وقع في الحياة لساما كان مع الترسل والله لا يقع في الحياة وان تطيعوه فهذا معنا <تصفيق> <تصفيق> فعرفين يا إمامي الشهر ستان لما كان يقول العمر لقد تخطوا المعائد وطورت بين مشى كثيرة في مجالات كبيرة في الشام واستنف في المنطق في الفلسفة في علم الكلام في كتب اليونان في كذا في كذا خاض سنوات الوار حتى من غض القد طفت المع... العمر لقد طفت المعاهد كلها وتواط بين تلك المعاليم فلم أرى إلا واضع.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 فقد طفت المعاهد كلها وتوضت ترمي بين تلك المعرفه فلم ار الا وضع كف حائر على بطل او طفل بتسكينه مفاتنها او طالعا سنه نادمين الامام الصنعاني اجابه فقال لعلك يا استاذ ما طفت معهد الناصر عليه الصلاه ومن ولو من كل أعلم فليس يحارب من كان يحدي بهدي محمد ولست طراءه قراءة سنة نادي فليس يحارب من يهدي بهدي محمد ولست طراءه قراءة سنة نادي شوفوا يا حلم حيرا ماذا كانت حيرا لما يضرق الإنسان كتاب السنة لما يضرق الأجواب ونبقى الله ونبقى الله الفقر من حمض بيت أيها الماء؟ نجيب من أول. يا الماء؟ أيها الماء؟ دل ويدونة عارفين الدل وديو أشعر دل؟ عارفين الدلاء؟ أفرضها هذا أول هل أنت معشروف سيادة بس <تصفيق> في يوم الدلاء والأبياء عايشت سماية مساء الله اليوم انتم تتكلم هاي الميل حنفيات في من دوائك وما إلى ذات وإلا فنعرف في مخلط دلاء والرشة يداتي ليهم هاي فكرة من الحباب تكلب من نعم ايوا البائع كويس لكن الناس الشيء هناك اسم ما ص صار ص مضارع معنى آخر ذي جرب وشوفت ذي. طب هايها اسم كان ماض معنى ذاع وذا عيقات لعيقات لما تلاجهم يعني ذا. اسمه الأخر اسم كان مضارع اسم كان الأخر اسم كان ذا ماض خلاص ها عليكم أفسد عليكم اسم كان عليكم مش حرق أمو ممكن أن أعلم منها حرق؟ مش حرق. بمعنى نزمه فعل؟ بمعنى نزمه كيف فعل؟ امر يسمى فعل؟ عليكم آر وقتصممم والآية نزمه ها تعالوها التصريح التنقيق التصحيح العقيد الإخلاص ها؟ لا تخلف في اعمال عليكم امر وفسق شوف الفسق ايه ايه ها منصوبه منصوبه بسبب الفعل ده سبب مصدر اسم الفعل الذي صمت عليكم عليكم امر وفسق منصوبه هنا بسبب اسم الفعل يعمل عمل الفعل يعمل عامل ايه؟ <تصفيق> بركة تقول هذه دلالات العباد الحائرين وأما هدى يعني هداية تصحى الله تعالى فهو فعل ايش أربو البن معلم؟ وفاق حول عند الورق لا يفيد من غدا عنه لا يفيد بل يضر فقد الهداية لو ان الناس كلهم ضر مستفيد هل يضر الله شيئا لو ان الناس كلهم, كلهم عصب ربهم هل يضر الله شيئا قال فقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه غدا اي حاد وناى بل يجري الى وجه حجته يعني واحد يحتج على الله في على معاصي وذنوب والحرب واجتناب إيمان هذا ليس بحجة بيسا الحجة. أنا من ممكن الله أبو مصر. من عنده فإن كنت فرد فرد. <تصفيق> فإن كنت دون بما عسى بما عسى يكون هدايه وارشادا وتوجيها ونصره ينجيكه من جميع من رب الخلق فتقصد مباركك بسبب دوني ان نقول اسم الفرد الأمر غير، باسم الفرد يعمل أمره، هذا. والله. مريدونك وقت الغضب، نعم. مريدني أن يعطيك نحو الحقيقة. دي. أحسن. ودل جلي، ودل القيادة النفس بالحق يعني لا تتكبر، الحق عندما يجي، عندما يكون عليك رجل حكيم مثل شيخ الإسلام هو، فلا تغتر وتتكبر وتتعالى بل كم من مين لما لا أحد راح؟ لي في البلاد أقول هذه الأيام ثمانية ألاف أسلم ألا ألا من الرجل العامل في فيلم المسيء نبيط عسال اللي عامل في أسلم يومين. به يصلي وجميع على قبره ويقرأ القرآن والله شيء <تصفيق> في عجيب هذا استثناء هذا هذا هذا هذا بنفس متعجب ليش ينزل هذا كله بياكله أينه جمهور فيكم الرجل هذا اللي قطام ضبط كبير عارف. خيركم في الجاهليه خيركم في الاسلام الى من هذا الكثير وقد ياتي امام النبي وجوار جوار من النبي على اساس كده الصوره على اساس الذين سبحانه وتعالى مستقيم واحد من القش والذين واحد من التجار يا تجار والذين دين حسناً على المنوك ولا لا لا لا لا دين هسمرنا يحميك المعارض وهحفظ وولد في افريقيا اسلموا كانوا على نصراني حتى أرسلوا المشاهد منها الحمد لله أرسلوا الدعاء عددها أحسن في بلد أرسل دعاة المعايقة الحمد لله هذا علم عادة كبير من مصر يعني الواصل من دعوة في تلك البلاد ولا تعص من يدعو ولا تعص من يدعو لأقوام شرع صحيح ودع دين للعادات لا تتبعي بمضارف انحلاف وردعا سميل الهمة الهضاء الربية اي بيقول النصارى، لا. وما بان من حق وما بان من حق ثلاثة وما بان يعلم الطبح الطبح ما بان استبعال الطبح ذو موقي وما بان من حق ثلاثة تكنهم <تصفيق> ولا تعرضا عن فكرة مستقيمات أنا لا تطرق الفكره المستقيمه الصريحه هذا شيء وارد ومن قال ان حق ثلاثه فكر والنبو ولتطول النور يعني لا تترك ولا تظلم ما ليس لك بي عينك ترى وزنا على الناس وسمع عليه ايوه وزنا على عين الناس بالعدليه معدليه العدل الدين الحق الصلاة المستقيم <تصفيق> بالله <تصفيق> ونادى كذا طالعات من الهدى بتفشيه ان قد جاء بالحنفية بالحنيفيه الحنيفيه ايوه من كل انغلايمه خاتم انام نعم ودين رسول الله خير الدقيه للبليتي عليه يقبل الرحمن دينا سوى الذي جاءت به الكرام سديدا فَإِنَّهُ لَأَشْهَرُ الْخَاتِمَةِ لِلَّذِي يَصِلُ الصَّلَةَ بِالْحَاجِّ عَمْرُ اسْمَيدُ فِي عَلْسُوتْ خَاتَمُ بِاسْمَيدُ فِي عَلْسُوتْ نَارَ هَوَى كُنْ خَيْرًا لَهُ فِي عُمُورِ السَّلَكِ فَيُؤْخَرُ عَنْ رَبِّ الْعِبَادِ لِأَنَّ فِي, الأخرى من أخرى في بحائرنا ان شاء الله واما هداه فهو فعل الربوبيه ايوه هدايه الرب من هذا فعل الله الذي يفعل عز لكن انت يجب ان تخذ بالاسباب اما تريد ان تريد الإنجاز بعد عدم عدم طيب لو تخذ الأسباب في الزواج تمام لو في عارب من الحوارب تأخذ بأسماء العناة والجوارة ومن ذلك وتستعد إلى تغلل أسماء <تصفيق> الكيس, الكيس. ما... في الكيس صحيح أما الرزق لفلان من الناس الولد هذا كمه هذا رزق من الله سبحانه أعطاه من الله سبحانه لكن لو تأخذ بالأسماء ولا تقول خلاص الله إذا الشيء يعطيك يعطني ونأخذ بأسماء يقول نسألنا العقل العقل وبشر أرجو نعرف وفق الهدى عند الورى لا يفيد من غدى عنه بل يجري بلا وجه طيب أقرأ شرح هذه من نصائح يقول إذا كنت تريدون من عذاب الله والفوز من خربك ربك ها صدر ربك وقالبك وقل صادقا وقلص فإن من كان جدير الله الله عشر يقول ربك رسألوا أن هي أبيات أسرار مصطنعة، وضبي نفسك من قيادة الحق، وأكبر من ما أراد الله، وكن من يستمعون القول، فاتبعوا لسك الحقيقة المنظومه نور على الله والشرح كذلك. وسأعطيكم في آخر الشرح على انا أفضل الشيخ السعدي خاتمه لهذا الشرح. ذكر فيها مثيلة كثيرة تعيد أيها الطالب على فهم <تصفيق> مشكلة القدر. طالب مثيلة كثيرة المثال الأول وبعد المثال الثاني وبعدين بارك الله فيكم الثاني وبعدين الله ثم أنا بارك الله فيكم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 يحوز هذه المسائل بعد والشروح ما كان خسيراً في الهند وسيتمين لكم هذا عند أتراضي نساء الله وإزداد الامر يقينا عند المرور بها وأن السلام وسائل إن هنا نقول إيش؟ العادات والضلال كنت ان التطبيق افضل القبر اول القبر ان وجدنا اباءنا على امه اعناء ان على اباء مقتدور فهو أكثر, اكثر من التطور في كتاب الله وسنه النبي عليه السلام ثم ما بان لك من الحق فاتبعه غير مبالي بخلاف الله وسنة الأمينة صلى الله عليه وسلم نصب عينك وزن به ما احوالك احوال الخير فانهما المثال غير العالم اي ليس في جو ولا ظلم وليس في ما يراد التراب فانك اذا فعلت ذلك حصدت لك تباشير الخير الله سبحانه واتبع هدى ابراهيم عن ما, ما الى عن جميع الاديان هذا معنى حميد ما الى التوحيد عن الشرك ما الى دين الاسلام عن اي دين اخر عن جميع الاديان والبدعه الى دين محمد صلى الله عليه وسلم ان الله يقوله تعالى يبين سوى البنين. سوى الدين الذين يلتظى الله برسلي وأتباعه ومن يمتغ غير الإسلام دينه فلن يقبل منه وفي الأكثر من الخاسرين. قال حتى ختمه بإيمانه وسيدني النبي عليه الصلاة والسلام قال كما أهل المفادر لا نبي معك وأنا خاتم النبي الله عز وجل قال ما كان محمد ابعد من رجاله ولكن رسول الله خاتم النبيين قال حتى ختمه لامامه وسيدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جمع الله به وله من المحاسن ولكم انا ما لم نجتمع في الاخره وقد اخبر عن أن يمن اتبع الطاول لن يستعين ومن تولى عنه هو الظالم الطريقة ثم قال وهذا الذي بينته في هذه الأبيلات في الدلالة للحيظة نعوذ بالله من الحيظة النبي عليه الصلاه والسلام كان قدر نعوذ بالله من الحاول هذا الكون من الحاول من الردة بعد الإعمال على الدين من الردة على الطاعة بعد المتمن عليها نعوذ بالله من الحول. بعد القوم وكان يقول اللهم اني كنا الشك الشك والشق والجماعه حيره قال ولذلك ان السنه الجماعه يفلس المضمينه حيره فيها ولا شك ولا قلق أما الذين خلفوا السنه في حيره لها ثم لا صلوات واضطراب والمساء وغيره. الصباح مطول والمساء مطول. أهوى الطرابل لاخ حتى بزمن مليئ الفتن. في زمن مهيب الكتاب. أحصل الكتاب والسنة. عليك بأحذية من سند. وين رفقة الناس؟ وياك أراء الجاهل. وين لك فإن الأمر انتهتنا وإنكاد على السراط المصدر قيزيزي عليك من أكار ما الله رسولة رسولة عالي كان عليه السنة المصدقى. وكل خير في, وكل في من وكل شرب في اتجاهنا الله سبحانه فنفقتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاء رسول الله على الحوض وهو يمتغرق منه من هذا الحوض المورو والموت يسقي مدني أهل الابتدار أما أهل الابتدار والحرار إنهم يحرمون على الهوية قالتهم وقالوا وهذا في دلاله الحيران والتفاصيل التي يحصل بها الفرقان الفرقان بين الحق والباطل بين البدع والسنه بين المعروف والمنكر والهدايه لله لكنه ان اقبل عن ربي صادقا وعمل باسباب الهدايه فلا بد ان الله ويسلق فيه صراط المستقيم والذين جاهدوا فينا لنفي أن ننصر لنا الله مع المحسنين قال بعد المصارح وحجة محتجة بتقدير أبه يزير على كاحتجاج مريضات في النصفة هذا لزيمة. وحجه محتج التطوير يعني احتجاج الرجل بالقدر على المعايب والمعاصي والذنوب والخطايا يزيد عليه فهل عدم لبع شيء فعل المعصيه فهل شيء زعم انه مصير فهل شيء احتج بالقدر على معصيته فكان كلم ثلاث جميعا تعالوا مطلع. قال وذلك ذلك يزيد قال ذلك لأن عمل لأنه عامل ابن الحقيقة الجمعي في علوم التنفس ثانيا احتجاجه عليه قبل ووكلمه فإنه مضمون احتجاز مقدر أنا قال أن الله اضطر أجاهوا اليه أقرعوا عليه قولوا ينوب الدم وكالك الصريح إن الله مكنه من الدم مكنه يترك المعصر يترك المنام قال فان الله مكنه من الدم فالفتح لهم من مابين أسباب علم نفره من الدم وقال أبت نفسه الأمراء بالسوء إلا أتنفعه بالذنب فالمنام عليه لا على ربه الثالث أنه هذا الأحضار في مهل نفسه إصلاف على نفسه وإذا الايه تزيد عذابا كاحتجاج مريض النفس المريضة النفس الأمراء بالسوء قال هي التي تدفع الشخص أن يحتج بالقدر على معصيه والمنور قال انه بهذا الأبضاء يمهد نفس صلاة على إيه لأن الإنسان إذا قال خلاص المعاصي التي ألف عنها أنا نجمور عليها وهي لتقدير الله لا أحد ينسى أن كل شيء بالقدر لا عمي نزع في هذا ماء الإمام لكن المشكلة أن يحدد يقدر على سوءاته ومعصيه هذا يجعل يستمر ويصر ويدامل عن معصيه لا يدفعه إلى الدولة فهذا الأدام يا فلا تباه وما يتنفسه السلام على البنون والإقامة على ما يسقط عن ماءهم ويقوم فإن هذا الأكباه يكون عليه المدى كما هو مشارك إذن البيت بعد نصائح ما هو؟ وحجه محتجة لتقدير المطبي تزيد عذاباً الحجة تزيد عذاباً تحتجاج بمريضة أي مرد بمريضة؟ النفس الأمراء بالسوء وأما رضاً تعرف بحث جديد حتى نولي شخصاً هذه الأبيان هل الرضا للقضاء والقضاء الواجب أو مستحق أو محرم أو مكروه أو مباح؟ هذه مسألة طبعا لو قلت واجب أخطأ لو قلت مستحق أو مستحق لو قلت مكروه أخطأ ان المساله فيها تفصيل ولذلك المتينمية رحمه الله أجاب بأن الله في أشيوم المسألة. هل العرض بالقضاء والقدر واجب أو لأن فيه في ظروف رأو؟ هل نظر في قال على؟ هل نظر؟ هل سأل أن إذا المسح وجه التفصيل طب اذا انا آآ آآ يعني إذا كل حال في المرض او الفقر او او في الوضع هل واجب عليه ان يرضى ولا في حق ان يرضى الواجب عليه ايه الصبر صح لكن الرضا مستحاب والله تعالوا نشوف الايه دي إن هذه المسألة عويصه وكثير ما يفضل طالب الآية فيها يقول وأبما شو طيبين يرد بالأشياء إليك راسي ما ليش بقى كن ولا وأنا ولا هارض والحمد لله راس مش وعلى عقلي. ما بقى ألف ألفين ألفين على جواب جوابه من عند ومقاتلة علم يعلم زوجي أما الله حفظه خلاص طلع شو بيشم على الصعيد؟ قصير جوابه ثم النصائح ثم ما آخر مسألة جدا. الرضا والقضاء والقدر حكمه عاد شو؟ قال وأما النظافة. في الضوائف عندما قمنا بأن نغضى بمثل المصيبات ايه المصيبات؟ الفطر؟ المرض؟ افتالي ولا أفتالي؟ ولا ايه يقول فسقم وفطر ثم دل وعز وغربة وما كان من مؤمن بدون جنينة مصيبه في نجنة بدون تبنين بدون سمينة قال عمل أفر عيد الشيك ان انا في رحله مع الشيخ الزبده القصي يلا الله عنا خير ان شاء الله اشهد قل لهم الخطايا والكوريات المعظم يقول فأمن الأفاعيل ذات كل أثناء فلا نص يأتي في فقال قوم من قوله لا رضا بجعل المعاصي بنور جبيرته فان اله الخلط لم يرضى لنا فلا نرضى فلا نرضى بمسقطه بمسيحة بكون هاي وقال فريق نرتضي لا نرضى ولا نرتضي المقضي اضح خصوطي اضح خساره وقال فريق المرضي ننت في قضائه يعني قضاء الله وفعل قضاء قال طب المقضي ها منو خير وخيف ومين وكل شر ما الله يعني المرضى لأن المطلعي خير فيه. ولا حتى حلوي. في خير ولا يبين الله حتى من المرضى الخيرين شرير وحلوي وغري في مرضى ففي قضاء وفي مرضى وفي قاضي القضاء والله القضاء فعلا المرضى مخلوق وقد يكون في خير وقد يكون فيه فيش. يقول وقال فريق اخرع نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضي اقبح خسوه وقال فريق نرتضي باضافه إليه وما فينا فنلقى بسخطه كما أنها للرب خلق وانها لمخلوقه كسوى كفعل الغريزه فتوضى من الواجه الذي هو خلقهم وتصغطوا من وجه الاستهالة في يعني خلق الله كعلى الله سبحانه وكون الشيء وضيف مرضي فكون هذا وطن من العودة. مع لم، فهشة، أسخوط، وغير مرضي تعالوا نقرشا يعني إذا أورد الأمور تعليم انه يجب علينا الوضع يعني هو اصلا بيقرا له فكر اجاب الشيخ البابطين اجوبه يا اخوه واكركم في الابيات الاولى في السؤال وليش لي أخر ان اخر هذا ان السؤال شوف السؤال ايه فين كنت بالرضيا ط راض فربي لا يرضى بنيتي وهل بضر هذا ليس التوصيف شوف السؤال هنا. طب جاء جاب السؤال بتاع المحطه ده السوسي الاول السؤال ثمانيه في السؤال فهو اخر المحن. رحم هذا المفهوم رحمه الله فدي هذا او رسم هذا القول انا لما اعبد الطريق انا طالع من في ولا لن ده لا اظن ان يعصى ان نكمل لأن الذي وقع وضعه بمسيئة الله زي الصوب الذي كان يقول في البيت اللي هو ايه اصبحت منفاعله لما يختاروا مني ها ففعله كله ايه ثم هذا الصوبي صاحب الحلولين يقول اصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعله كله طارد أصبح منفعل أصبحت إيه ف يختار مني ففعل كله طارد ففعل كله طعب. يقول شيخ الإسلام أو يقول فضلت عجاب الشيخ أربعة الجبال كل واحد بنا كامل شامل فكيف إذا سمعت أحدوها أن الذي أمرنا آه... أن نرضى فيه الوصائل دون المعلم فإذا وصلنا بمنطين أو فطرين أو نحوين وصلف كرون أو فطر معبوم فأزب علينا على ذلك واختلف في منه بالنظار والصحيح استحفاظ والصحيح ايه استحفاظ لان الرضا هذه تنزيله نقول الناس اتجاه المصائب كم من الاصطناع الوقت صابر صابر راضي شاكر صار وبعدين صار, صار, صار, صار وجوب الصبر يعني الرضا مرتبعه الشكر مرتبعه كانك قالت أغديها لإليك هديك كانه أين أغديت لإليك هذا الشاب وكان السلف البلاء وعب إليه من الله. قال يقول على وجوه طيب على وتعذر على أكثر من نفوسه فضر على قدره فانه مستحب لأن لان حفظ النفس على اتصاله واللسان عن الشك والاعضاء على عملها من طلب الصبر من نفي الشر صدق الديون وحال الاضطراب والجوع يرجع هذا طيب وليظنكم امور الى علاجهم طب ايش الجبر اسم جليس مو ايضا اسمه خبرا اسمه ايضا انت فاكتور تست مولود برج يناير يستدين ويقول هذه بنت الله يقوله ده هو ده شايف الشس اسمه ايه شيء خبره تسموه شيء يا رب الكبار تا و و لكن كان شلم قرآن مطاري يقول لها كان الطالبين يسألوني عن السؤال يكون في ورقة القرآن ورقة من, من الورقة وحطها في خباري حتى إذا أردت ورقة ورقة السؤال وجواب على القرآن يتعدد شو الجواب إن ممكن الإنسان يستعلي في الجواب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 في مكتبه بندر للصور شركته الخاص وكمان في مكتبه صايفه اللي مكتبه خاص رمز لدراجه المسجد ومازيد مزيد ممكن فوق سن شو ازاي من الرص الى لما ما يضيع ما يضيع ساعه أنا تبيش هم وطبعاً ربيني لهم <سؤال> وشوفوا كلهم. 20 ساعة <سؤال> كانوا <سؤال> يوصلون ليهم. يبني يومين أدرس كل هو على السنه تطبيقها صح ها واحنا قاعدين بنقول اتصل انا ما في قاعدين بنقول احنا الله لك. الحب لك. الحب لك على وذلك واجب المقدور ها واجب الصبر يا واجب الصبر اللي يناسب الصبر ايه لا في شط فيهم ضطروا حضوره دعوا قال جميع ورسيمه ده واجب ولا واجب ولا افضل من ده ده اكبر يا كان زمان اهل زمان الناس مش تعليم لكن الناس فكتم بيموتوا ميت في بيت وينستر. تجمعوا ومنحوا وأصوات شعور قلب وصل حمد الرحمن اليوم يا إخوة في خالد في السنة ما قطح كهرب ولا مدينة ولا قضاء تطول البلاد وتسحب لا حمد ما يموت ما في بيت ما يستمر علينا نشوف والأصوات الصريخ صلاة تعويض. يوم ما ادري ما ادري ما ادري ما في ما عاش ما ادري ما ادري ما ما ادري ما ادري ما ادري ما ادري ما ادري ما ادري ما ادري ما ادري ما ادري الله عليه طبعا شارك الأشياء دي والإنتبه أن تشعر بنفسك اليوم هي الأول ونالك كان كامل جداً هذا الضركة يا أخواني كل السنة في البلد المحاطة أشكك اليوم في عشرين سنه ولا سنة تالي لو كبر العلماء من وسط المكانين اول لا يمكنش البيبة الناس شوف القنوات الاسلاميه لا شوف أثور كثير من السعادة يقول لنا أستفاده كانوا يقول أبي ساعة وأنا مفيدش ساعة حاجة لما جاءت قنوات الإسلامية استفادت نورنا عارفنا بينا عارفنا فيين بنا؟ وعظ، حكام، رشاج، تفسير، فتاوة عطينا مين شمال رخنا قلت؟ بمكبور اللي بس ها؟ الليل كم واحد سبحان الله كم على في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 الشارع طويل جا من أول الشارع والناس تواسعين في اخر الشارع بالصراخ الصراخ هو حتى في الشارع عرفوا ما هي ومتصلح بيه بنتي للرجل والمال من أول الشارع باعلى صراحه الشارع طويل من اول ومن في الاخر السنه والصراخ شوف الليل على صوت صار يحدد من هذا الشارع ليس منا ملثم الخدور، ها وشق الجيوب، ودار دعوة الطيبيا، الصالطة او حالقة، ها الصالطة أو عن والحديث أن النبي تدي يوم القيامه، ها يوم يعني علينا جيوبنا السبب من ميطبا. عن المجره نسال الله طيب هنا أنا الغيب لقفل ان سلفه صلى الله وسلم شاء الله خطيبك الشيخ سامع ان شاء الله, الله. هو خطيب الله وقالوا انتم انتم بس هو انتم انتم انتم انتم انتم انتم انتم انتم انتم انتم انتم انتم انتم